بسم الله الرحمن الرحيم طا سيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن نَشَأْنُ نَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظُلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَاب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 فأخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل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 رسول لكم الذي أرسل إليكم لما جنون؟ قال رب الشرق والغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن تتخذت إلى غيري لا من المسجونين.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 يأتوك بكل سحار عليم فجميع السحرة لبيقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوه الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم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 لأنقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا أجمعين اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلبون اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أن أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 12. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 13. إن هؤلاء لشرذبة قليلون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 قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنفرنا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 واتل عليهم نبأ إبراهيم إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أَصْنَامًا فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إِذْ تدعون أو ينفعونكم أَوْ يضرون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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدقا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بن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 تصرونكم أو يتصرون، فكبكبو فيهاهم والعون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تَالَهُ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 اني لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون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 we gaan de jaren en 20.000. وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 Fettekullah hewa 13, uwe leet uwe emoral musrifin, uwe leet uwe leet uwe leet uwe leet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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذب أَصْحَابُ الأيكة المرسلين إِذْ قال لهم شعير أَلَا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إِنَّمَا أَنْتَ من المسحرين وما أَنْتَ إِلَّا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين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 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل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 Vijf jaar geleden was er in de school van school en daarom werd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 Alam amt r ann fi kulli wa-ann-hum-yaqoolun-ma-la-y-faglun illa-al-ladzinn-amanu-ugamil-us-salihath wa-zaqarullah-kathirou wa-tasarou-mi-baghd-ma-azlimu وسيعلم الذين ظلموا ان يمولوا من قلب